سيكل العربيه بالله نعطى الرواق <تصفيق> كنا غادي داسيو ويعني جمع عرسكا سيكل ومسخد دمبيا فوقي مع حالي ماشي اعلان بل واه دا عليا يعني اعلانك لا قلت انا راه هو تمادولي تمشي دا شي اعلان اي اهم حاجه خاصه ماشي هو من كدامة من كدامة على اسكى سيلوا راعي قلبوا راعي هناك مراعي سالكة الله اي مكة كواس هادي امسح يعني شهوة راتي اول الله اسكى اين اندوينة او حصلا الا لله مصع لله لا يمسح ممسع الا لله كوب اختياري بس حاجه اللي هو طاله والعب التاني قال ويعني قلبيه سهل الكوكاين في الهواء على كل حال فالبنان أبو ابتليه أخلاقه وحن حنو ابتليه يا جراع على الكسي على الكسي بتبنانه هو بشيه أخلاقه حن بشيه أبتليه تاسي يعني يعني أولو أخلاقه سو حماري رعدي أبتاتي وحاسكو داودي سوءه محايا لي منك متفبرك على الوداوية تكبر محايا الوداوية بتواضع انت واحد تصم من محايا الوداوية ديغز نمو تعمل واحد ديغز نمو الوداوية قصرة القلب محايا الوداوية تعبض ايراسة اياج العنام او ملعز نكي يتيم كل اياج العنادر نكي يتيم حوق الأعلى والصغار والكبار يعني انك لا تقلق هذي او هرعن الآباين منك قولي يا ركي ككلة هذي إلا أنه يعني رحاله غالب يالي مدعان يعني علمها كنتي قانجاريك هر فلما انتي قانجاريك هر ها الديئو والمعنى منك وقافل ايكا دهتونام ليس كريه ايوه عليه السلاة والسلام انا وقافل اليتيم بها تهيلي انا فردي هي ناس كاديجيه ففي قيس اناس هاي انا روح جندا جدي ايتيك ما امو انا وقافل اليتيم هذه انا وقافل اليتيم يتيمك أمركيس إمعناك مامو لايو أظنك مامو لايو إيو أنيك هاتيني ثاني سبني وإشارة أصحاب تبقى كلمة أيضا تفاوكك كدير المحاول إسكن مال ماليس جوءا يعني أني مخانك أن بيقى يسبيع ويدمرك من الجنة جنة حقيقي أني يتيمك رفيقتي لأنك عنيك مامو لايو رفيقتي أسمعها إلا دريجة التن... تنب فرط... فرطانا صاحب محاملو أسكو إشاري دريجة تنبو مجاري كافي اليطين لكن إسكو محل آنق هنا من زلداني هلوائي إلا تنب علشان نبيني مضيع دائر حسجاري كلم وحواي نبيني مزجاريني إلا إسكو يعني ترددي يسك ترغم أهاها سعنا وكافي اليطين يا على طه قريش مرته فحيط جريم الله عليه وسلم في بيت طالب ايده جريم على القياس انا حكايه معايلي الصغيره وهاي طول خبير يعني خبرك او كنت خبرك كنت لا يدمى بعد الاحتلام هذه لقانقارك بعد يسيني من مجره وحواه يعني واحتلام ايه كاسي الى تعليم الشريعة في وضاء في على الوضاء تقفتي على الوضاء يعني انهم انسان خوفك عنقى قانقارو احكام الصغر مولو ترهايو حيالي بطيسي المهى احكام توضيك بمصعها هي بمصعها اليوم امان الله قيم شانيس وما يرى انت مال على دعى ولا جنبها انت بحال خد يلا امنا في الله اللي يلهو له لهوامر انت عسري قرانك اللي انت خلطتهم ها بديني مسائل واحوالكم في الديره وانت طيب على الدين السلام وانت قالتهم او المرعيسي ليه اهضان مالكوة ليه اهضان اغرومنك اخوانكم على في الدين عائدة سوقتين ده يتسكدون معين يا كريم على النبي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله إلهي وعيشي إبراهيم إبراهيم خليلا خليل كيس اسكيا شيء معناها لوي عملكو أخلي ساي اسكيا شيء لوي عملكو أخلي ساي اسكيا شيء معناها وحصو دورتي إلهي وحصو دورتي كرامة قولي أسير كرامة باسقوه كرامة الخليل عند خليله شبه يسوء كرامة وكرامة الخليل عند خليله وشبه يسوء ان نسينا نسينا نسينا نعريس ودوكي سبينكي آه معانا اذيكا الهي وصيوه وبضناه وقعد للمقصة آهي دعني لا سجيري خوارغ العاق خوارغ الوداهري عداني سالة القرية لي خليل اتخذ الله الياء وعاش ابراهيم وابوه خليل النبي عملك وخلص اعز شيء عمل في وخلص اعز شيء صفات هو يستفاد في السجيله هاي موسى انا موسى المجيد واصلك واسكيه شيء شيء واتخذني انوثي حبيب أصيري ثم قال أشكري إلهي وعزتي غالب أصيري وجلالي يهوني ينتين قلاتي لأو سرن قدرته أقدرته معنى قدرته حبيبي أو سرن قدرته أقدرته معنى قدرته معنى قدرته حبيبي حبيبي على خليلي خليلتي يوم الدين يعني كفضل سياء لو لو فضل سيا لو ترى قسم وقسم وجاب القسم تيد لو ترى فضل سيا حبيبي حبيبتي على حنين نجيت فضل سيا فضل له على وضعه اتخذ الله ابراهيم خليلا كرام او خليلك لكرامة يا خليل كيسي انت خليل وكرامة أصغر وهي عليك خليل معنى الباب النحي خليل وحالي راها الذي يقال لك معنى منك أو او هذا كوافقا يا راها منك أو كوافق علي را إلهي ووافق وحي إلهي سر أو اما سيجد كثيرا سوء حالي من الخلي على كيني خليل طريقا لراه وبعاة الحجور اما سيجد مكاو خلاقا يعني دولا دول الكادر دولا لراها معنى بمانا لها ذا خلينا من الخلطي على دورا لراسو مغالا خسله من عيالي أسوء خساشي سنن أسواف غيب خلق في الفجر الآخر يو خلق حاجنا ولدها معايا الرب يجيس سكره نبي إبراهيم وعاها ديس رب يجيس سكره حاجة ديسلام دي هذه جبريل أسر على كحاجة أما إليك فلا أما إليك. يعني فلا أسر حقا ذي هدي أشيئي مراد أو حقا ذي مكاليهي وأكو الصبري ماكي لو نبريد أهريهي إما لو يريده أو الصبري فأكاسي أو الصبري ماكي فلا حقا ذي حاجة هدي حقائي تهي مكاليهي وأكو يعني إن لو فوق قياس ديناتي يبرنلو ري عدنه يعني عنقيس ان الزور على بندغي و من امرتي به اوغورادي و يعني كترددني وحبلني قلبي خالص بهاي عنقيس دعت غبتي وكامينو زور على اسبي مقيصاري ودينه بيدبح العظيم انت اله تبش عظيم في الهلواء خليل معنى سألوه من عاوي الله سباها مجرد كيد اللهم وضعه وحال الله فغل إلي الله الفغل إلي الله إبراهيم له خاص يعني. فغل إلي الله إبراهيم كليل وخاص مشهور موجود تنبوه الوضع يعني. لكي مركي او سوا وحاسب اسكدر تون الدنيا اسكجيستي في حق الهاء العسكري كوكا مركاسا ما لك حاجه تذلها يا انت وائل خل خلي عليك يعني انا بقول لك همت الله الله سو ايه في الفب اللي حجر معايا لو ايجعل الى ايجعل كيسا قلبي جيسي حكي كدو الله اصلح قليد شغاس قلبه مال مؤلاء مال دولالة محبة لو الى وغلبي جيسي جيلي الله دو وغلبي جيسي قال ان ابراهيم مال ايك دولال ايك راب إلا مل أو, أو قلبها كمدة و بوحي شوائد أسرار الهباء على الولي يعني ولا الضوء إنا معنا الكوائد إبراهيم قال يعني خليل الله والله علىك إلهي الله خليل إبراهيم والله الله خليل الله إبراهيم, الله خليني. الله خليني إبراهيم. على كل حال اسمي يوسف اضيفي له كمده هاي كنيسه حتجي هاي كلمات كلمات انا لا اسجره اسمع الكنيسه انت انت اللي الله والله لكن الله قليل الابراني والله حي او انا كون موسى انا يوحاسك شيء سيدي لعيني نجي من خوض كياس إلهي قاه ويا لينا ومسا معنا خباك كواية النجي المناس جي الواحدة الذي يخاطب الإنسان على نيها نجي هكذا نجيه واحدة هو سر أهان ولكوزة لأنك لما سر أهان ولكوزة قال عليه الصلاة والظلام حبيبا أسيري حبيب أسيري يا شيء حبيب معنى فعيل و ايه قصير فعيل و ايه معنى محبوب اصله اي شيء مفلول و فعيل و مفعول و محبوب اصله ايه هذا صياغا الحديث قضي ذي سعوكينا انه انه حبيب عليه الصلاة والسلام على درجته درجة درجة في اقرى انت او او صاف لصوشي وغير كيس الاوصولي يعني خليل نيمو هي كليم نيمو فهم بيه اذوع الاصوشي وفي فرايسه ثم بعد قيدي انت اصمكيس ينبع ان يحلل اغياشي وعسيري وعزتي غالب عاشري يحوه دي حوه دي غالب عاشري ينقول اعطيه جلالي وين جلالة بمعنى عوض قدره لغلاء جلالة بغير هاد الاخريو فعني يلوغا في الله بالغلال وغصصه غير كيسي جلال يعني اللوما اقلاقه وبلوما لعاوه وقوة سرامة فضل, فضل حبيبي حبيبكي على خليل إبراهيم خليل كيها هيك فضل الشيط ونجيك الى الكودة انه مو صعي يعني صعي انا على بسياء لانه لأ افضل برسولك نبي انا افضل رشن ازيهي اقنلكو باسرهاي عليه السلام انت اي اوه ويعني لو لديك لن يحبيي وحوظة كل مئنة بيالو كلمي ييتا حبيبي يالو كلمي حبيبي مالو كلمي خليل ما لسي مخلي ما لسي مشرف على غيالي اوهاني كلها انت عم بغناء نبيه وكل ميته عبيب من جات الغلب هو يحببته ما يلقى ليه يعمل حببته معناه رب غلبي يسي حبغيلا اصيضي معنا يقول لها يعمل حببته ورأسته وفقته وقلت العرب كبتمان حببته باستعود عين وراء خط وراءسته مضحا اولاه فادت ودنها مع انطاوا والخليل وتوخله على كان باهد ولا ادى الى النبي نبي انطوي نم بهخاف ابراهيم لو موسى نجينو النبي محمد عليه الصلاه والسلام طلب وحصل فين وقراءه الضري عرفتين سلام على السي عرفتين على السي لا والضري وصا فضلي الموسي وفضل الموسي معانا وفضل السي عم بيذاح وحات الى وفضل النار عليه السلام وسلام عرفتين الحق وفضلين معانا الحديث وحكون من الله كلمه لابراهيم والكلام للموسى ونظر أردان المحمد صلى الله عليه وسلم هذا حوث رانا دوكي اي دوكي فاشو عاريستي تفضيل تضلي ولو عاريستي تفضيل معنا تفضيل استئصار استئصار معنى كلي اهاش والهرهاء حوث رانا كلي اهاش والهرهاء استعاروا هي وبين الله استفسار معنا التفرد شنو يقدمه غيره على كل حال اكثر العلوم العاليه بالاستن محبه ارفع عواين من اكو هسه صلى الله عليه وسلم حب بوت اللي غيره ربه ربته محبه عبد محبه ربه وهو تنبي طبيعيك يسير قال الله هاي وان فيه حبه واسه ونبيه ابا فاطمة يول الشيدي ايه غير فودي ما سواه طبنا صلوات الله و السلام و اللهم ليه فاطمة <تصفيق> لو نوي نوي اسماعيل ويرأس وديه انه رأيت في المنام عاسري عني قلب الحكم ليه هاي رجع أنت التخبص دي أسودي هو في السعودين وعش أخيري أنه إسماعيل هكذا جزاؤ من نام عن خليله ننكي ويعني أوه خليل في كسي هذا يعني أول ما ننكي سيسام ويار كيسي للسودور فعم روح عالت ساحل هين من هم كميقوا أكينا بجول عيسي من هم كأساس هو الصعودة أو الصوضة أصلاً غالب يهي صديق وطلّه في الجبين من الوضع وانا كأوسو الشعير هو تحضر بديناه بدفن عادي من مركز يعني مركز ديوس حشوزي عشابة ديوس كأبطي أسد ساموة نكي وخليل كيسي كسي هوا هواو كيسي ساموة هذا ساعة لهن ورعي وملؤسسي نمو أمر لهين. دورك الساعه شمالي في جوره النبي نو ابراهيم وصول البيت قبل ترددي واحملين نعود في اسود القواعد للسات وقلت وايش بيجيبين معنا خليل لما تاسى لو ملعاء وربي يسي وعشر وقت وافقي معنا كفصل قال لي وخالني كمان موافقه الله وخليل معنى كانت وافقه ومقتصه والبناء صلوات الله وسلامه عليه وحسنه اتخذوا اتخذوا ياشا يعني هاتمها يا يعني ياشا يعني يا رشقه او, أو مرعي سنود دغاله وعناه ياشا الله وضعه نحن نقول دغاله فمارك حديث يعني للنذب المؤكد نوم مؤكد اكثرا من ثراويله ثراويله او حبه يلاته خاته ثراويله خاته ثراويل خفيم ثراويل تصوا ثراويل تي و هي واسعه بها هم اقلارن اكل بالله مين انا سراوين جمعي واي جمعي واي اللفذ هذي عجمي واي قولة ألوي. لفظ الجمعي واي فهمي وحواي مسرد واي كان حدا يعني ولا قرية ولا ولا الدولية ولا, ولا اللبية بذكر ولا ايه لا ولا لا سراوين وايد اوه سراوين. في سراويل على رؤى وانت بكل بكل ميد حجنور فانها سراويجه صابطون ها من اثر سيادكم يعني ما ذا قلت سوبر خاط حد قادت هو استرب ووعى فانها سراويجه من أستر سيابكم مرياركا قال هيسين تقولوا أستر بضا واي وقال مستري منكا مزيد مزيدة واي السطرها للعورة أغوكيني ثم حديث أستر قول لكن هدين واسعين قولنا بتقولوا هوى خبر حديث كده في مين او ابنوريا تفسير فيه فيس فاضي ليك كم حاجه وحاجه ماشي ابراهيم كون سروال غاتو وهورين من الله ابراهيم وقاص تراني وعاشري مخينوا ابراهيم سروالك فوق صدرك ده ايوه ابراهيم خليل اصقي يا الى <سؤال> خلي اسكي يشيب او حيودي وعسري او رضادي اوك كاسطر معايا الانتكالوكالبولي مالكس من العيادي اغطادي كباشادي لا كعنوكا لا ياركوها يا عورا اوكو حجيو محنوكا اعنوكا وافو اسطوها يا اعنوكا او رضاكو اسطر او رضادي سوالا او رضاكو اسطر بيلم سوالنا كمي شيء من كل شيء الشيء والبنا ويبراني من يل الجريم وشوف إلا شيء والبنا وحسك أعطي حالا ما رأيها لك الحرب صروا لهم مسخبي كنية مسخبي جريم معايا لها دمت أصبعه كان قاله ياسبون تهايي أسلبسهايي يعني حالا يشير ومع العام وحدي حاله قد ما لو عايز استنى اجتماع انا وهبك انت سعته سيري لمبه الصوف تقولوا ما حدا لا فاضل قلت تمرز بنت متيخه على طول ايوه ابو ابراهيم مالك ليه سيني انت كنت افتن كنت افتن واول الى لاي وحال قلبي يعني افر دينار دهبه افر دينار ذا المالك الكريسي قاتل وقلي وحي اريقى حولي ايه اريقى الالهايان ايه ايه البيزي افركم ايه وات افركم ايه احوليس الالهايان افرتم ايه هاكي ايه بيه يعني خيلوا عزياته مئلمة حديثكم بذنك او الاس وحولها ويلها لهايان حلقي افرقيني ينسو شي افورت او مجري ماركيش تسجعي مع ذلك ماركيش حاجي لالهال إلا سروله لما أسكي لما اسكي شي قدي هالهال حل احاق حلقه علشان علشان إلها وولي علها ماركيش بحاولي عديد كالي داراني ماركي إلها فلما اسكي اي شي إلها وايود أنواري عوردتك من الأرض يا ربيري شي يولبه لالهالسكخاته إلا سرول معاني لما اسكي يلا دوق كلامه فوق قاعد هاي علشان سيحالوا امانه ها كل اخت اختنا في استرناتو صار ابوي على اسوديه خينا عثمان مركي وحريري ولقبك وي وكلان لما انت ديلهاين بعد عشورية مكة صحان وملكس تلقى سوري جي محان يا او مرعي شيش العشورية لواطن رخبو بعد دي سروالة يعني سروالة كانت سروالة كانت سلاكس حرتي في الجاهلية ولا في الاسلام سروالكم مغادم سيدنا عثمان سروال ملي في الجاهلية شو مغادم ولا في الإسلام مركع وحسري فقالت وحن أركي رسول الله والله عليه وسلم البارح هتحليك من الله إلي أبوال بكر يؤمر وحيهرين نسير الصبر فإنك أذي عوضان أبتانك أخريساء عوضان عوضان سرسعوط أبتانك أخريساء سيهرين نسير مركع بعد يسير مسحة تأليكين أصحف كاسفيري هورتي يعني هورتيش في أصفيري والديني أسوق أصحف كاسفيري وأكاسي يعني هدو أكاسي معنا وحورا هو أسطره هو أسطر برنا إن أسروا أسياني محيالي أس. عند التحقق الظهر مركيز موت حقيقة صنع إلا الدلال والأسيقين صنع لأذن ربي أسر بس تيت فأسر هو أسر لأنه أبلغ في صون عورته أورديسي قول ديدي أصاب حال أرها إن أحد مكيلة ديلي أحد أورديسي أركن هذا المال معسري وحصموا بها يعني سروالها سروالك نسائكم ناغيني يعني نسائكم العورات نسائكم حصموا أسترى بها سروالك نساء اقم عورات نسائكم ناهي اور ويقوا الستر عورات نسائكم ناهي حراب فساقكم حرج مهديس سبحان هدي سبحان راسيه عين بيوتنا هذا معنا ضر وناي عروق قورا حسنا نفسه وماله ونتيمتو ماي والو ده دين حصينه وطول حدريه والدراسه معنا استرع ما لها لابد مسكن يعني او استرن او معنا ضر يا لولا جاء مجاز اه وحوضه والبرعليه اه تحسن معاكم اذا درع حصينهم يكونوا يحسنوا لبجانهم معايا الي حصين درعي حصينة درعيان عن دور برية اوه بدن كادي هاي محاس اللهم ناس تحسنوا بها نساعكم حسنوا يعني اشترا بها بالسروالي نساعكم عورات نسائكم وهمين عورات خودي اذا خرجنا بيوتهما معايا الي وحافظوا أقصوا أن يقصوا أن يكشاف العورة وفي ذلك سأمنه وصفوا أن هذه إذا سأعته مثل أي دعضه أي دعضه وقال إذا العركاء ما أفتم أصدقه أما العركاء هاي لي سواء لأوجراء هاي خالنا يا واس سواء لأوجراء وصا أصدق العورة هذه حتى مرعيز دويل اعتماده وقال إعتقاده اور لوين اقم ما فاسترى وقيد من سوق حد عالمدا اذا خرجنا حد شيء ذاك وقيدي وحال مده خرجت عالمدا اجنب هذه ماء كاس للجو شقاص النبي وقال ان ندرك بعد الجبس زي هاي ها تريد فوالا غاضطو حال احكا ايدي عظم اما حنفر كتل غاضة الاركاية خصيها يعني اصطراء كدولاء ماني انا ولبستي مزقناني لكن اناس ايه افرا وريين واقاس احمد هاشمو احمد بن حبل افرا وريين يعني افت وريين ياواي بغارئ مصنوحا هين اوريين لحديقه يعني قوي معي قفرها كوليسة وما أحمل لك سنائيه لذلك إناس إيب سبي إبن لقيم الجوزي وليه يسيب بايد كواهي من العزو الخاطئ إناس لبك شطو سأصدي للغراء وهم أو فجراء وحلسك أحكا إناسوا إيمين ماغيسي مدوبي إناسوا إيمين ماغيسي مدوبي وجهي يرى عكاء وقال منته يعني من هذا وعز بي شراي بعد بعد هم مال لغير بي وجهي ترىشه بالصغون وانا على لا استباع في شراي لعياله حقيرين هالعايله يا وجهي ابونا على البول في ناوي نفتي نفس الشياء ونزل بستي على كل حال حديث ياسي وعليه موضوع واي قول تيسي راجع ماءها على كل حال لبس السراويل ثم امر تيسي ثم اصلا قضي صلى الله عليه وسلم حقم الشرعي حقم الشرعي واي ثم ماذا حقم الشرعيني ما سبنا كنته إلا هديث زيها أنا هديث حسن يأتي سبناها ومقبل بسها وخيالها الكل هو معروف